يهدي به الله من اتبع رضوانه شُبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخردهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.